الوجه ا ل أ و ل ي ب د أ حالا وهذا هو ش ر ي ط الثاني والثلاثون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة وهو الثاني من ا ل م ج م و ع ة ا ل ر ا ب ع ة ولا زلنا مع ا ل ع ق ي د ة سؤال نحن دائما ي أ ت ي ن ا رسائل من أ م ا ك ن م ج ه و ل ة ويقال فيها أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة مثل إ ن الدنيا قد قرب انتهاؤها وعلينا بصدقه كذا وكذا وهل تلك الصدقات فقط تنجين من عذاب الآخرة أ وفي تؤخر قيام الساعة و هذه ا ل أ ي ا م بالذات جاءتنا ر س ا ل ة من ج م ه و ر ي ة السنغال م ك ت و ب ة باللغه ة الفرنسية بدون ختم أو إشارة ل ل بدون أو ختم ج ة الفرنسيه ص ا د ر ة ي المدينة ه ا إمام ا م ل ن و ة يقال له الشيخ له أحمد أ ب ه قراءته رأى قرآن الكريم صباح يوم الجمعة في في يوم المنام صباح الجمعة ا ل من م بعد ج د ا ل ن ب و الشريف رسول الله صلى الله وقال رسول صلى عليه وسلم ل قد م ا ت بين ا ل د م ع ة ا ل م ا ض ي ة وهذه ستون أ ل ف ا ولم يدخل أ ح د منهم ا ل ج ن ة بسبب عدم إ ع ط ا ء ا ل أ غ ن ي ا ء ا ل ز ك ا ة و ا ل ص د ق ا ت لمستحقيها م المسلمين وكذلك يفكرون بالله ولا يحدون وقال وقفل وانتهاء لأن لا بالله له الساعة الغفران ل أيضا بأنه ن اقتربت الساعة وقفل داب ا ي قد د ولذلك يجب علينا صيام أ ي ا م الاثنين م د ة شهر و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن لان أ ن ل ق ر آ أ ي ض القران سيرفع إ ى السماء و ا ل علمت ذلك ظ ه و نجم مختلف كل ل ا خ ت ف ع ايضا ل ل ن ج و م ا ا ب ق ة والشمس أ ي س ت ق ف ف ي كبد السماء دلالة السماء ع ل ذلك ى و ق الى من هذا البلاء يبلغه ل أن إ إ خ و ا ن وإذا ب ل غ س ي ر ز ق ه الله م ن حيث ل ا يحتسب وقال إ ذ ا كان مديونا ض ى ل ه ديونه وسيكون يوم ا ل ق ي ا م ة مع النبي في ا ل ج ن ة إ ذ كل من بلغ هذا البلاغ فلينم م س ر و ر ة أ و يتمنى الموت إ ن كانوا صادقين وهل الجنة تنال بدون جهد وكد أو كسب بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقالوا أيضاً كل من سمع هذا البلاغ ولم يبلغ عاش فقيراً ومديونة ومات مع وأشبه جهد الله الله عليه هذا أهل الجنة تنال صلى كل البلاغ يبلغ المنافقين النار بطاعة أيضا عاش فقيرا من كسب سمع مع كنا نعتقد ونؤمن بالله دخولنا ا ل ج ن ة و أ ر ز ق ن ا في هذه الدنيا من فضل الله ورحمته تعالى ويعذبنا ر ح م ت تعالى ه و في الدنيا و ا ل آ خ ر ة بعدله لا بجمالنا ومالنا و أ و ل ا د ن ا بل بالخوف الذي يجعلنا نطيع الله ونقرأ القرآن ونفهم ق القرآن ر أ ن و ا ل آ ي ا ت البينات يجعلنا نرجو رحمته في الدنيا والآخرة يا أيها الذين العظيم نرجو لعلكم والآخرة الله تفلحون الله وقوله آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا رحمته صدق الله العظيم وقوله اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا صدق الله العظيم جواب وجهاز وللمسجد وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس للمدينة المنورة إمام يقال له الشيخ أحمد وإنما فيها إمارة حكومي إداري كامل يتولى شؤون الإدارة وللمسجد النبوي الحمد إمام يقال الشيخ فيها إمارة إداري كامل الإدارة إمام الآن لله على ليس للمدينة له أحمد ه ومثل فضيلة الشيخ عبدالعزيز صالح ولا ل ابن ع ن إماما للمسجد النبوي من النبوي هذه ا ل أ ش ي ا ء تجعل الذين يريدون الدخول في هذا الدين يتشككون ز ي ا د ة على أ ع م ا ل ن ا تجاههم بما ينافي الروح الإنسانية والإسلامية لأن الآن نرى ف يضاف ا ل ل ب ي الجواب أ ن س م ا ح ة الشيخ عبدالعزيز ا بن عبدالله ا بن باز قد كتب مقالا واسعا بين فيه أن هذه الرسالة والنشرة مكذوبة مصطنعة. حاشيه نص ما كتبه س م ا ح ة الشيخ عبد العزيز ا بن عبد الله ا بن باز حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه من من من المسلمين حفظهم الله بالإسلام وإياهم من مفتريات الجهلة الطغام آمين سلام الله عليكم ورحمته、وبركاته. أما بعد فقد اطلعت على كلمة منسوبة أحمد خادم ابن ابن وأعاذنا النبوي الشريف بعنوان عبد العزيز عبد يطلع عليه بعد اطلعت باز وبركاته فقد الله الله الجهلة الله الشيخ الحرم الشريف إلى على إلى شر هذه و ص ي ة من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة عن الشيخ أ ح م د خادم الحرم النبوي الشريف قال فيها كنت ساهرا ل ي ل ة الجمعه ة تلاوة قراءة أتلق أسماء الكريم ل ل قرآن ا وبعد اتلو ل فلما ح س ن ى ف ر غ من ذ ك تهيأت ل ل ن م فرأيت ص ا ح ب ا ل ط ل البهية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالآيات ل ع ة ا أتى ق ر آ ن ي ة و الكريم أ ح ا ا م ل ش ف ة ر ح ة بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا صلى عليه وسلم محمد أحمد شيخ قلت لبيك يا رسول الله يا أ ك ر م خلق الله فقال لي أ ن ا خجلان من أ ف ع ا ل الناس ا ل ق ب ي ح ة ولم أ ق د ر أ ن أ ق ا ب ل ربي ولا الملائكه ة الجمعة مئة لأن إلى الجمعة مات ألفا على غير دين الإسلام وستون ذين مات ما وقع فيه الناس من المعاصي. ثم بعض وقع ف غير ي ذكر الناس المعاصي قال فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار ثم ذكر بعض أشرات الساعة إلى أن قال فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية إلى من من أن ثم رحمة بهم ثم فأخبرهم أحمد بعض شيخ فهذه بهذه ذكر ل أ ن ه ا م ن ق و ل ة بقلم القدر من اللوح المحفوظ ومن يكتبها ويرسلها من بلد إ ل ى بلد ومن محل إ ل ى محل بني له قصر في ا ل ج ن ة ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي و م ا ل ق يوم ا م ة ن ك ت ب ه القيامه وكان فقيرا أغناه ا ل ه أو كان مديونا كان الله د ن ذنب ه عليه أو غفر ل ل له ولوالديه ببركة هذه الوصية ه هذه و ببركة ن من لم ل ل يكتبها عباد ا س وقال د الدنيا وجهه والآخرة و في و ا ل ل هذه العظيم ثلاثا ه حقيقة وإن كنت كاذبا أ خلاصه ر ج من ا د ن ي على غير الإسلام غير ي ومن د ق ب ا ينجو ما ن ع ذ ب كذب بها النار ومن ك في ر هذه خلاصة ما ف هذه ا ل و ص ي ة ا ل م ك ذ و ب ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعنا هذه ا ل و ص ي ة ا ل م ك ذ و ب ة مرات ك ث ي ر ة منذ سنوات م ت ع د د ة تنشر بين الناس فيما بين وقت واخر وتروج بين الكثير من العامه ة وفي ف أ ل ا ظ ا اختلاف وكاذبها يقول إ ن ه ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصيه ة وفي ذ ذكرناها هذا هذه الكذب ه أيها فيها أنه الله عليه تهيأ أنه رأىه هي النشرة الأخيرة التي ذكرناها لك أيها القارئ العزيز المفتري النبي لا النوم فالمعنى أنه زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبيان الباطل لك صلى وسلم للنوم حين من رأى كثيرة أوضح في يقضى في زعم زعم س أ ن ب ه ك عليها قريبا في هذه الكلمه ة إن شاء ا ل ل ولقد ل نبهت ه ع ي ان في ا ل س و وبينت أوضح وأبيان ا الماضية للناس أنها من أوضح الكذب وأبيان الباطل فلما اطلعت ت على ل من ن هذه ش ر ة ا ل أ خ ي ر ترددت ة في الله ك ت ا عنها ب ة ظ ولكن ر ب ط ا ا مفتريها ا ن ه وعظم على جرأة ل ذ ب و ك ت أظن أن ب ط ل اخبرني ن من أدنى ولكن ه له ا يروج بصيرة سليمة فطرة أو على أ كثير من ا ل إ خ و ا ن أ ن ه ا قد راجت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم فمن أ ج ل ذلك ر أ ي ت أ ن ه يتعين على أ ن ث ا ل ي ا ل ك ت ا ب ة عنها لبيان بطلانها و أ ن ه ا مفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر بها أحد أ ومن م ت ل ه احد من ذوي العلم والإيمان أو ذوي السليمة ذوي ذوي أو والعقل الفطرات ل ص ي كثيرة الشيخ ح ح أعرف أنها سألت أقارب بعض وافتراء من وجوه كذب ولقد م ا ل م ن س و ب ة إ ل ي ه هذه ا ل ف ر ي ة عن هذه ا ل و ص ي ة ف أ ج ا ب ن ي ب أ ن ه ا م ك ت و ب ة على الشيخ أحمد وأنه لم ه ل ي ق احمد أصلا أ والشيخ ا ل م ذ ك وانه ر قد م ت م مدة أحمد المذكور قد مات من、مدة. ولو أو الشيخ فرضنا أن و أكبر منه زعم أنه رأى منه زعم ا لم ن ب ي عليه صلى الله ل و س ف يقلها النوم ا ل أو ي ظ ة وعوصاه ا بهذه و ص ي يقينا ة لعلمنا ن أ ك ب أو أن اصلا ل قال له ذلك شيطان وليس هو الرسول ذ ي شيطان هو ى ل ل عليه وسلم ه لوجوه ك ث ي ر ة منها أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في ا ل ي ق ظ ة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ومن الصوفية وسلم أو أنه يحضر المولد أو ما أشبه ذلك فقد غلط أقبح الغلط ولبس عليه غاية ووقع في خطأ عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم زعم من ما عظيم العلم إنما من القيامة أنه النبي أنه لأن عليه عليه جهلة الله أشبه أهل صلى اليقظة ذلك غلط الغلط التلبيس الكتاب غاية في فقد في يرى يحضر أقبح خطأ لا في الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى ثم إ ن ك م بعد ذلك لميتون ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة تبعثون ف أ خ ب ر سبحانه أ ن ه بعث ا ل أ م و ا ت ليكونوا يوم ا ل ق ي ا م ة م ب ع ث ي ن محشورين لا في الدنيا ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا ف أ خ ب ر سبحانه أ ن بعث ا ل أ م و ا ت يكون يوم ا ل ق ي ا م ة لا في الدنيا ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا ا بينا أ و غالط ملبس عليه لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أ ص ح ا ب الرسول صلى الله عليه وسلم و أ ت ب ا ع ه م ب إ ح س ا ن الوجه الثاني أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق لا في حياته ولا في وفاته وهذه ا ل و ص ي ة تخالف شريعته م خ ا ل ف ة ظ ا ه ر ة من وجوه ك ث ي ر ة كما ي أ ت ي وهو صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم ومن راه في المنام على صورته الشريفه فقد راه لان الشيطان لا يتمثل في صورته من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يعتمد عليه ولم يحتج به أ و جاء من طريق الثقات الضابطين ولكنه يخالف ر و ا ي ة من هو أ ح ف ظ منهم و أ و ث ق م خ ا ل ف ة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين لكان أ ح د ه م ا منسوخا لا يعمل به والثاني ناسخا يعمل به حيث أ م ك ن ذلك بشروطه و إ ذ ا لم يمكن ذلك ولم يمكن الجمع وجب أ ن تطرح ر و ا ي ة من هو أ ق ل حفظا و أ د ن ى ع د ا ل ة والحكم عليها ب أ ن ه ا شاذه لا يعمل بها فكيف ب و ص ي ة لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف عدالته و أ م ا ن ت ه فهي و ا ل ح ا ل ة هذه ح ق ي ق ة ب أ ن تطرح ولا يلتفت إ ل ي ه ا و إ ن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع فكيف إ ذ ا كانت ا ل و ص ي ة م ج ت م ل ة على أ م و ر ك ث ي ر ة تدل على بطلانها و أ ن ه ا م ك ذ و ب ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم و م ت ض م ن ة لتشريع دين لم ي أ ذ ن به الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أ ق ل فليتبوا مقعده من النار وقد قال مفتري هذه ا ل و ص ي ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وكذب عليه كذبا صريحا خطيرا فما أ ح ر ه بهذا الوعيد العظيم وما أ ح ق ه به إن ل م يبادر ب ا ل ت و ب ة وينشر للناس أ ن ه قد كذب هذه ا ل و ص ي ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن من نشر باطلا بين الناس ونسبه إ ل ى الدين لم تصح توبته منه إ ل ا ب إ ع ل ا ن ه ا و إ ظ ه ا ر ه ا حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه لقول الله عز وجل إن الذين أكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس ما والهدى ما الكتاب في ونسبه بعد أولئك وأصلحوا ويلعنهم اللاعنون تابوا وبينوا يلعنهم الله إلا الذين تابوا وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فاوضح أ أتوب أ و و ل عليهم ئ ك ن ا ل ت ا الرحيم ب ف أ و الله سبحانه وتعالى في هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة أ ن من كتم شيئا من الحق لم تصح توبته من ذلك إ ل ا بعد ا ل إ ص ل ا ح والتبين والله سبحانه قد أ ك م ل لعباده الدين و أ ت م عليهم ا ل ن ع م ة ببعث ر س ومفتري ل ه ح أوحى م وسلم وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل ولم يقبضوا إليه إلا بعد الإكمال كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي م د بعد صلى الله عليه الله إليه الشرع إليه إلا والتبين قال وجل الآية يقبضه عز و هذه ا ل و ص ي ة قد جاء في القرن الرابع عشر يريد أ ن يلبس على الناس دينهم ويشرع لهم دينا جديدا يترتب عليه دخول ا ل ج ن ة لمن أ خ ذ بتشريعه وحرمان ا ل ج ن ة ودخول النار لمن لم ي أ خ ذ بتشريعه ويريد أ ن يجعل هذه ا ل و ص ي ة التي افتراها أ ع ظ م من ا ل ق ر آ ن و أ ف ض ل حيث افترى فيها أ ن من كتبها و ر س ل ه ا من بلد إ ل ى بلد أ و من محل إ ل ى محل بني له قصر في ا ل ج ن ة ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعه ة النبي ا صلى ل ل عليه وسلم يوم القيامة وهذا أقبح من الكذب يوم وهذا من أقبح ومن أ و ض ح الدلائل على كذب هذه ا ل و ص ي ة و ق ل ة حياء مفتريها وعظم ج ر أ ت ه على الكذب أ ن من كتب ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ر س ل ه من بلد إ ل ى بلد أ و من محل إ ل ى محل لم يحصل له هذا الفضل إ ذ ا لم يعمل بالقرآن الكريم فكيف يحصل لكاتب بلد بلد؟ يكتب بلد بلد النبي الكريم الفرية وناقلها من بلد إلى بلد ومن لم يكتب القرآن شفاعة الله يحصل إلى لم ولم يرسله من بلد إلى بلد لم يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من ومن من فكيف هذه إ ذ ا كان مؤمنا به تابعا لشريعته وهذه ا ل ف ر ي ة ا ل و ح ي د ة في هذه ا ل و ص ي ة تكفي وحدها ل ل د ل ا ل ة على بطلانها وكذب ناشرها ووقاحته وغباوته و ض ع د ه عن م ع ر ف ة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المستمع الهدي عزيز مصنع، لازلت والي قراءة الحاشية المطولة والتي فيها عزيز والتي نص فتوى س م ا ح ة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ا بن باز في هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل م ن ش و ر ة و ا ل م ت د ا و ل ة بين الناس و ا ل م ن س و ب ة إ ل ى من يسمى بالشيخ أ ح م د خاتم الحجره ة النبوية وفي ذ ه النبويه و سوى ما ذكر أمور ص ي ة أخرى كلها تدل على ما كلها ا ذكر تدل ل ب ط ه ا و ك ذ ه ا ل و أقسم م ف ت ر ا صحتها داء العذاب النكال صادق ألف قسم أو أكثر بأعظم وأشد أنه على صحتها ولو على على نفسه قسم لم يكن ص ا د ق ة ولم تكن ص ح ي ح ة بل هي والله ثم والله من أ ع ظ م الكذب و ع ق ب ح الباطل ونحن نشهد, نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من ا ل م ل ا ئ ك ة ومن اطلع على هذه ا ل ك ت ا ب ة من المسلمين ش ه ا د ة نلقى بها ربنا عز وجل أ ن هذه ا ل و ص ي ة كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ز الله من كتبها ومن كذبها وعامله بما يستحب ويدل على كذبها وبطلانها سوى ما تقدم أ م و ر ك ث ي ر ة ا ل أ و ل منها قوله فيها لأن من الجمعة إلى الجمعة من مات مئة هذا من علم الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته ه الله لقول ا س ب ح ن قل لا أ ق و ل لكم عندي خزائن الله ولا أ ع ل م الغيب ا ل آ ي ة وقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات و ا ل أ ر ض الغيب إ ل ا الله وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال يذاد رجال عن حوضي يوم ا ل ق ي ا م ة ف أ ق و ل يا رب أ ص ح ا ب ي اصحابي فيقال لي إ ن ك لا تدري ما أ ح د ث بعدك ف أ ق و ل كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أ ن ت الرقيب عليهم و أ ن ت على كل شيء شهيد الثاني من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب قوله فيها من كتبها وكان فقيرا أغناه الله أو قضى الله على قوله عليه من من مديونة دينة ذنب أو أو كذب هذه قضى غفر الله له ولوالديه ب ب ر ك ة هذه ا ل و ص ي ة إ ل ى آ خ ر ه وهذا من أ ع ظ م الكذب و أ و ض ح الدلائل على كذب مفتريها و ق ل ة حيائه من الله ومن عباده لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتابة القرآن الكريم فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعليقهم بهذه الوصية وإنما هذه هذه هذا بهذه يكتبوها كتابة بمجرد يريد كتب حتى فكيف ويتعلق بهذا الفضل المزعوم ويدعو ا ل أ س ب ا ب التي شرعها الله لعباده وجعلها م و ص ل ة إ ل ى الغنى وقضاء الدين ومغفره ة الذنوب ا ل ل فنعود ب من أ س ب الذنوب ب ا خ ل ا ط والشيطان بطلان ا الهوى الأمر الثالث من الأمور الدلة الوسية قوله فيها ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة وهذا أيضا ا ع على ة قوله لم ل هذه وجهه ومن في من من من أقبح ذ ك ومن أ ب ي ن ا ل أ د ل ة على بطلان هذه ا ل و ص ي ة وكذب مفتريها كيف يجوز في عقل عاقل أ ن من لم يكتب هذه ا ل و ص ي ة التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ي ز ع أ من لم ي كتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة ومن كتبها كان ت ب ه ك ا غنيا بعد الفقر وسليما من الدين بعد تراكمه عليه ومغفورا له ما ج ن ه من الذنوب سبحانك هذا بهتان عظيم إ ن ا ل أ د ل ة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري وعظم ج ر أ ت ه على الله و ق ل ة حيائه من الله ومن الناس فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها فلم تسود غفير كثيرة فلم فقرهم فنعوذ صفات يكتبوها وجوههم وها هنا يحصيهم الله كتبوها دينهم بالله وهذه لم لا إلا ولم يزل القلوب الذنوب مرات وجزاءات أمم جم من كثيرة كثيرة يقض زيغ ورين تسود قد من لم ي أ ت لم يات بها الشرع الشريف لمن كتب أ ف ض ل كتاب و أ ع ظ م ه وهو ا ل ق ر آ ن الكريم فكيف تحصل لمن كتب و ص ي ة م ك ذ و ب ة م ش ت م ل ة على أ ن و ا ع من الباطل وجمل ك ث ي ر ة من أ ن و ا ع الكفر سبحان الله ما أ ح ل م ه على من ا ج ت ر أ عليه بالكذب عزيزي ا ل م س ت م ع اواصل ق ر ا ء ة هذه ا ل ح ا ش ي ة ا ل م ط و ل ة والتي فيها نص فتوى سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله في حكم ا ل ن ش ر ة ا ل م ت د ا و ل ة و ا ل م ن س و ب ة إ ل ى من يسمى بالشيخ أ ح م د خادم الحجره ة النبوية الدالة الأمر الرابع من الأمور على أن هذه من أن ذ ه النبويه و ص ي ة م أ ط الباطل ل و قوله ض ح الكذب ف ا بها ينجو من عذاب النار ومن من ينجو يصدق ومن كذب بها كفر وهذا أ يكفر ض ا الجرأة ا من أعظم الجرأة على ل ذ هذا ب أقبح الباطل ومن يدعو م ا ل ت ي جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته ويزعم ينجون ويزعم ينجون من عذاب النار. وأن من كذب بها يكفر أنهم من أنهم من من أعظم عذاب عذاب على الناس النار النار بها والله هذا الكذاب على الله الفرية إلى بذلك بذلك لقد أن وأن كذب وقال والله غير الحق إ ن من صدق بها هو الذي يستحق أ ن يكون كافرا لا من كذب بها ل أ ن ه ا ف ر ي ة وباطل وكذب لا أ س ا س له من الصحه ة ونحن ن ش د يريد ويدخل دينهم قد الله على أنها كذب. وأن مفتريها كذاب يريد أن يشرع للناس ما الله ما والله هذا الدين وأتمه لهذه الأمة على لم ليس أكمل لهذه به منه وأتمه يشرع وأن أن يأذن كذب في من قبل ل هذه ا فاطلبوا ر بأربعة عشر قرن ي ة ن والإخوان وأن يكون بينكم فإن ت والتصديق المفتريات يلتبس ب بأمثال ه أيها هذه لها عليه و وإياكم رواد ا القراء فيما الحق لا على نور ا ه ف ط ل ب الحق بدليله و ا س أ ل و ا أ ه ل العلم عما أ ش ك ل عليكم ولا تغتروا بحلف الكذابين فقد حلف إ ب ل ي س اللعين ل أ ب و ي ك م على أ ن ه لهما من الناصحين وهو أ ع ظ م الخائنين و أ ك ذ ب الكذابين كما حكى الله عنه ذلك في س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف حيث قال سبحانه وقاسمهما لكما لمن إني الناصحين فاحذروه واحذروا أ ت ب ا ع ه من المفترين فكم له ولهم من ا ل أ ي م ا ن ا ل ك ا ذ ب ة و ا ل ه و د ا ل غ ا د ر ة و ا ل أ ق و ا ل ا ل م ز خ ر ف ة للاغواء والتضليل عصمني الله و إ ي ا ك م وسائر المسلمين من شر الشياطين وفتن المضلين وزير الزائرين وتلبيس أ ع د ا ء الله المبطلين الذين يريدون أ ن يطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م ويلبسوا على الناس دينهم والله متم نوره وناصر دينه ولو كره أ ع د ا ء الله من الشياطين و أ ت ب ا ع ه م من الكفار والملحدين و ل ق ر ا ء ة فتوى س م ح ت الشيخ عبد العزيز ا بن عبد الله ا بن داز و أ م ا ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات فهو أ م ر واقع و ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة قد حذرا منها غ ا ي ة التحذير وفيهما ا ل ه د ا ي ة و ا ل ك ف ا ي ة ن س أ ل الله ان يصلح احوال المسلمين ف إ ن ه التواب الرحيم والقادر على كل شيء و أ م ا ما ذكر عن أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة فقد أ و ض ح ت ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ما يكون من اشراط الساعه ة وأشار و القرآن الكريم إلى بعض ذلك فمن أراد إلى ذلك يعلم ذلك فمن أن بعض ج في محله من كتب السنة ومؤلفات أهل العلم كتب بالناس حاجة إلى بيان والإيمان حاجة ومسجه إلى هذا المفتر الحق بالباطل ح سؤال ب بالله رب عبده وأصحابه وأتباعه بإحسان ن ونعم العالمين الأمين الدين ا الله الوكيل ولا ولا إلا العلي العظيم والحمد الله الصادق حول لله وصلى وسلم على ورسوله وعلى آله إلى قوة يوم س وصلتني ر س ا ل ة من شخص مجهول على عنواني بالهاتف السعودي ب ا ل م د ي ن ة المنوره وتجدونه وتجدونها رفق رسالتي هذه وكما ترون ف إ ن هذه ا ل ر س ا ل ة تشتمل على أ ر ب ع آ ي ا ت كريمات من كتاب الله العظيم الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وذلك في ا ل م ق د م ة وبعد ذلك شارع مرسلها ببيان ميزات ع د ي د ة و ك ب ي ر ة لمن يقوم بطبعها و إ ر س ا ل ه ا فاصل إ ل ى حد الخيال وفي حدود أ ر ب ع ة أ ي ا م وضرب ع د ة أ م ث ل ة من الخير حصلت لاناس طبقوا ذلك كما قام بضرب ع د ة أ م ث ل ة أ خ ر ى لمن يقوم باهمالها من المصائب التي ت ق ف ر لمن لم يهتم بها صاحب الفضيله ة المحافظة إنني أعلم بأن القرآن علينا الكريم يجب ي أعلم ع ل والعمل به على كل الأحوال ولكن الذي أشغل بالي هو يقوم بتوزيع والشر الذي بالي الطريقة التي سردها مرسل رسالة من الخير العظيم لمن يقوم الرسالة والشر الكبير لمن لا يهتم لها على كل أشغل مرسل لمن لمن من يهتم به هذه و أ ن ا أ ع ل م ب أ ن الخير والشر بيد الله ولا يصيبكم إ ل ا ما كتب الله لكم وإنني قبل ع د ة سنوات قام بعض الناس بتداول ر س ا ل ة م ش ا ب ه ة يزعمون أ ن ه ا من الشيخ أ ح م د أ ح د بواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمتم ب إ ي ض ا ح ا ل ح ق ي ق ة في الصحف وبينتم حكمها لذا بعثت لفضيلتكم هذه ا ل ر س ا ل ة ر ا د ي ا إ ي ض ا ح ما يراه فضيلتكم نحوها و إ ف ا د ت ي جزاكم الله خيرا عن ا ل إ س ل ا م والمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعث تحديد ما يترتب على ك ت ا ب ة آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن أ و قراءتها من الجزاء ثواب أ و عقاب عاجل و آ ج ل من ا ل أ م و ر التي اختص الله بعلمها لأنها من الأسرار الغيبية التي استأثر الله بعلمها استأثر من فلا يجوز ل أ ح د أ ن يتكلم فيها إ ل ا بتوقيف من الله وبيان منه بالوحي إ ل ى رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في كتاب الله ولا في س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم في ا ل آ ي ا ت ا ل م ذ ك و ر ة في السؤال حث على كتابتها خاصه ولا على إ ر س ا ل ه ا وتداولها بخصوصها ولا بتحديد جزاء لمن كتبها وارسلها إ ل ى غيره ب أ ج ر وثواب أ خ ر و ي ولا جزاء دنيوي من حفظ و ع ن ى وتيسير أ م ر وكشف ك ر ب ة كما لم يرد عيد ي ف ه م لمن لم يكتبها من موت ا جزاء يكتبها أو فقر أ و إ ص ا ب ة بحادث أ و آ ف ة أ و نحو ذلك فمن حدد جزاء لمن كتبها وارسلها وحدد زمنا لذلك فقد تكلم رجما بالغيب وقال على الله بغير علم وقد ولا والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال فقال تقف نهى سبحانه عن إن كان عنه الله به تعالى تعالى ما السمع ذلك ليس لك علم كل قل إ ن م ا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن و ا ل إ ث م والبغي بغير الحق و أ ن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أ ن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبذلك يعلم أ ن ا ل د ع و ة إ ل ى هذه ا ل ن ش ر ة وتحديد الثواب والعقاب عليها أ م ر منكر يستحق من فعله ا ل ع ق و ب ة من الله عز وجل كما يستحق ا ل ع ق و ب ة من ولاه ا ل أ م ر من عله ا من الاحداث في الدين ما لم محمد الله وبالله الله نبينا عله ولغيره وصلى على نبينا محمد وآله يأذن توفيق به وصحبه ورد و سؤال ل الروح في الحياة الدنيا م أرجوع في س أ ف ي د سماحتكم علما ب أ ن ن ي قد ط ل ع ت كتاب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي ت أ ل ي ف السلفي محمد ابن أحمد ابن محمد ابن عبد السلام عبد ابن ابن ابن خضر وقد قام بتصحيحه وإضافة بعض تعليقات وقد وإضافة الشيخ إسماعيل الأنصاري بتصحيحه بعض عليه فضيلة طبع هذا الكتاب من نشر وتوزيع ر ئ ا س ة إ د ا ر ا ت البحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء و ا ل د ع و ة و ا ل إ ر ش ا د ب ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة السعوديه ة الصفحة الثانية عشرة ففي أبي الدنيا وكذا ما روا ابن ن ب د س عن ثابت عن أنس ثابت قال دخلنا على رجل من ا ل أ ن ص ا ر وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قبض فبسطنا عليه ث و ب ة قال فكشفت الثوب ة عن وجهه فما برحنا حتى اكلنا ا ر الأرواح بدعوة ولي م ن الأولياء كما ع ل ضوء الكتاب والسنة راجيا من المولى الكتاب من راجيا أي عز وفقنا وإياكم ويسدد خطانا وخطاكم و ي خطانا جواب ع ل ل آخرتكم خيرا من ا أ ل ى ج و الحمد ل ل هذه وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض جواب أولا ه على ا ل ق ص ة لا نعلم لها أ ص ل ا وعلى فرض صحتها فيمكن أ ن يقال إ ن القبض الذي حصل قبض حسب علمهم و أ ن روحه لم تقبض ح ق ي ق ة و ا قد يقع لمن يصيب ب س ك ت ة ق ل ب ي ة م ث ل ى ولكن ر و ح ه ل م تخرج فاحصل له سكون ف ت ر ة ثم يزول هذا سكون و ي ع ق ب ه ح ر ك ة ف أ ظ ن بعض الناس أ ن ر و ح ه ردت إ ل ي ه ب ع ض ق ب ض ه ا و هي لم تقبض ح ق ي ق ة ثانيا رد روح شخص معين إ ل ى جسده بعد ق ب ض ا ل ل ه ل ه ا ممكن ب ق د ر ة الله عز وجل لكن إ ث ب ا ت وقوعي يحتاج إ ل ى دليل ثالثا ورد في ا ل ق ر آ ن ادله تدل على رد أ ر و ا ح بعض المخلوقات لحكم أ ر ارادها د ه الله ا تعالى ومن ذلك ما جاء ذلك قتيل ومن بني في قصة إ س ئ ي ل قال تعالى وإذ قتلتم نفسا ا وإذ ف ا ر أ ت ف ي و الله مخرج ما ك ن تعالى م تكتمون فقل نضربوه فقل ب ب ض ه ك ذ ك يحيي الله ا ل م و ت الآية وحماره ذلك أرد روحي عزير بعد مئة سمة ومن أرد عزير بعد قال تعالى كالذي مر على قرية مر